بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحاً مبيناً ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر يتم نعمته عليك ويهديك صراطاً مستقيماً وينصرك الله نصراً عزيزاً هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تعتها لنهار الخالبين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظنين بالله ظن السود عليهم دائرة السود وغضب الله عليهم وَغضِبَ الله عَلَم وَلَعَنَهُم وَعَد لَ جَهََّ وَسَت نَص وَلَِّ ييدُ نُودُ السَّمواتِ وَلَ وَوكَانوا اللهَّ عزيزًا حَكيمَا إ عرسَ لكَ شَاعيدَ لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكت فإنما ينكث على نفسه ومن أوفى بما عليه الله فسنوتيه أجرا عظيما سيقول لك المخلفون من العراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لها يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم قل فمن يملك لكم من الله شيئا قل فَمَنْ يَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا لِنَرَادَ بِكُمْ ضَرَّنَ وَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا بَلْ ظَنَانْتُمُ أَلَّنْ يَرَمْ طَلِبَ الرَّسُولُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَى أَهْلِهِمُ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 يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلقون إذا انطلقتموا إلى مغالم لتأخذوا آذرنا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لان تتبعونا كَذَلِكَ قَالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كَانُوا لاَ يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلاً قُلْ لِلْمُخَلَّفِينَ مِنَ الْأَعْرَابِ سَتُدْعَوْنَ إِلَى قَوْمٍ لَهُمْ بَأْسٌ شَدِيدٌ أَن تُقَاتِلُوا لَهُمْ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 ندخله جنات تجري من تحتها لنهار ومن يتولى نعذبه عذابا ليما لقد رَضِيَ الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأفابهم فتحا قريبا ومغالم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما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 وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولموا لدبارا ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا سُنَّةَ الله التي قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا وهو الذي كفى أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطل مكة من بعد أن اغفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرار والهدي مع كوفنا يبلغ وَلَوْلا رِجَالٌ مُّؤْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّؤْمِنَاتٌ لَّمْ تَعْلَمُوهُمْ دُمْتَعْلَمُوهُمْ أَن تَقُولَ هَاتُوا لَنَا مِن رِّزْقِكُمْ فَتَصِيبَكُم مِّنْهُ عَارَةٌ فَتَصِيبَكُم مِّنْهُ عَارَةٌ رَحْمَتِهِ مَن يشاء لو تزينوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا ليما إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين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 محلقين رؤوسكم وهو قصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهروا على الدين كله وكفى من الله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداه على الكفار رحماء بينهم ترى مركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا صيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرعن أخرج شقأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزرع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما